إِ فِروخِ فَافَ وَتِقَالََو وَجَهِذُ بِأَموَادِكُمْ وَآفُسِكُمْ فِي تَفلِ الل ذَالِكُمْ خَيرُ لَكُمْ إِنكُ تُمْ تَرَّْم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاطدا لست بعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم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 ف اللهَّهُ عَمُ بِمُتَّقِيم إن ماَا يَتَأذِن كََّينَ لا يؤمنِنونَ بِلهِ وَْيَْومآاقِ وَرتَابَت خُلوبُهُم فَغم فيِي رَيْبِهِمْ ييتَرَددَّدُون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 لَمْ يَخْرُجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوَضَعًا خِلَالَكُمْ يَذْغُونَكُمْ فِتْنَةً فِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ